كان نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالي. ذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لما تعبد مَا لا يسمع ولا يبصر وَلَا يغني عنك شيئاً يا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 إني أخاف أي أن يمسك عذاب أي يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أرغب أن تعن آلهتي يا ابراهيم الا ان لم تنته لارجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا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 شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم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 أيمني وقربناه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًا وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِن صادق الوعد وكان رسولا نبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس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 إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجت واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة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 وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكْ لَهُ مَا بَيْنَ وما وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ وما وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَعَبُدُهُ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا وَمَا نتنزل نزلوا إلا بأمر ربك.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 أَإِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا فَوَرَبْنُوا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثْيَةً ثُمَّ لَنَنَزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أيهم, أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِرِينَ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردوها إلا واردوها كان على ربك حتما مقضيا ثم نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإن بِكَ حَتَّمَ مَقْضِيَةً ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ تَقَوُّ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِي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 ويزيد الله الذين هتدوا هدا والباقيات الصالحات خير خير عند ربك ثواب وخير ما أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا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 كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسل الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم. الله مقنع ذلك وترى في فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا إنما نعد لهم عدا شُرُّ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدَا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ, ونسوق المجرمين إِلَى جَهَنَّمَ مَوْرِدَا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منها، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن للرحمن ولدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وللرحمن ولدا وما يبغى للرحمن أي يتخذ ولدا إلا كل من في السماوات والأرض إلا إلا للرحمن عبدا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 وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن هدا فإنما يسرناه بنسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمعوا لهم ركزا الله أكبر